تبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد من كتاب اعلام السنه المنشوره للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وقفنا في المره الاخيره عند السؤال الرابع والثلاثين بعد المئه ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون والسؤال الذي بعده كذلك في نفس المسألة وهو كم أنواع الشفاعة وما أعظمها وذكر الشيخ حبث حاكم رحمه الله تعالى جوابا ملخصا أجمل فيه هذه المسألة وهي مسألة عظيمة هي مسألة عظيمة مسألة الشفاعة وهي من المسائل الاعتقادية المهمة لسيما وأنه قد انحرف في هذه المسألة من انحرف من أهل البذع والزيغ ولذلك اعتنى أهل السنة والجماعة ببيان هذه المسألة وتفصيلها في مصنفاتهم ولا سيما التركيز على المسألة الكبرى في الشفاعة التي ضل فيها أهل الزيغ والضلال لكن قبل أن نفصل حول ذلك نتكلم أولا عن معنى الشفاعة وأقسام الشفاعة عموما ثم نسير مع جواب الشيخ حفظ حكم رحمه الله تعالى لكن في أول كلامه قال فقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة قال بقيود ثقيلة بقيود ثقيلة فهذه العبارة من الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في أول الكلام تدل على أهمية هذه المسألة إذ أنه يقول قد أثبتها الله في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة فإذا كانت قيود المسألة ثقيلة فما بالك به المسألة نفسها اذا فالشفاعة أمر عظيم ومسألة عظيمة وبيانها ومعرفة فضلها لا بد للمسلم أن يتعرف عليه فهذا باب ابتداء من أبواب الرجاء هذا باب ابتداء من أبواب الرجاء يعني من أبواب الرجاء التي يتعبد بها المسلم لله عز وجل ثم بعد ذلك هي مسألة من مسائل العقيدة المهمة، لكن كما ذكرنا نبدأ ببيان معنى الشفاعة من حيث اللغة، ثم نبينها شرعا. أما اللغة فالشفاعة كما هو ظاهر من يعني الاسم مأخوذ من الشفع، والشفع ضد الويتر، والويتر هو الفرد هو الفرد والشفع هو المثنى والمزدوج عموما ولذلك الشفاعة هذا معنى اللغوي يبين لك كذلك المقصد الشرعي فهي في الشرع يقصد بها الوساطة الوساطة يوم القيامة في أمور مخصوصة سيأتي الكلام عليها وعلى المعنى العام أي الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة هي الوساطة في قضاء الحاجات الوساطة في قضاء الحاجات يعني تكون بين طرفين وبين جهتين فيتدخل شافع لأجل أن يجلب لمشفوع له خير ومصلحة عند المشفوع عنده إذن الشفاعه لها أطراف ثلاثة سواء في الدنيا أو في الآخرة شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه ولذلك فالشفاعه أيضا على نوعين شفاعه عند الله وشفاعه عند الخلق شفاعه عند الله وشفاعة عند الخلق اما الشفاعه التي عند الخلق فهي كذلك على نوعين نحن المعنى بكلامنا هذا الشفاعة عند الله هذا الباب يعنى بالكلام عن الشفاعة عند الله لكن لابد أن نبين بين هذا الكلام أيضا الشفاعة عند الخلق لاجل أن تفهم الفرق ولأجل أن تعرف كذلك وجه الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس بالخلط بين النوعين فكم ذكرنا فالشفاعة على نوعين شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق أما الشفاعة التي عند الخلق فهي كذلك على نوعين النوع الأول شفاعة حسنة شفاعة حسنة النوع الثاني شفاعة سيئة أما الشفاعة الحسنة فهي أن يشفع المخلوق لمخلوق في منفعة وخير في منفعة وخير وهذا أمر مستحب أن تشفع لأخيك عند الآخر الذي له عنده مصلحة أو نحو ذلك بالحق لتجلب له خيرا فهذه شفاء حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شابه يشفع وتؤجر يعني الإنسان إذا شفع لأخيه في أمر من الخير وشفع بخير هذا يؤجر عليه هذا يؤجر عليه كأن تجلب له كما ذكرنا مصلحه ونحو ذلك على سبيل المثال التزكية العلمية مثلا التوصية مثلا على طالب علم عند عالم اخر نحو ذلك هذا نوع من الشفاعه فهو يشفع له عند الآخر لاجل أن ينال من الآخر خيرا معينا هذه شفاعة حسنة كذلك في أمور الدنيا عموما كأن يكون مثلا طرف له عند أخيه حق أو مطلب أو نحو ذلك كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عند الغرماء كانوا يهود وغير يهود شفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندهم أن يترك يعني يعني شيئا من دين أبيه كذلك كشفاعته صلى الله عليه وسلم مثلا عند بريره لكي تبقى مع زوجها العبد مغيث وهكذا فهذه شفاعة حسنة وهذه شفاعة كما ذكرنا مع من؟ مع الخلق والنوع الثاني مع الخلق شفاعة سيئة وهو أن يشفع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى أو بما حرمه الله سبحانه وتعالى كالشفاعة في تعطيل أحكام الله وإسقاط الحدود ونحو ذلك ومثاله لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة التي كانت تجحد المتاع قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان هذه الشفاعة. إذا هذه الشفاعة عند الخلق إنك تشفع إما شفع حسن وإما شفع سيء. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بالخير وفي الخير. لا يجر إنسان ابتداء أصلا إنه يشفع في شر أو في باطل عند الله يوم القيامه لماذا لان الشفاعه عند الله عز وجل لها شرطان أو ثلاثه شروط على حسب ما يرتبها بعض العلماء الشرط الاول الاذن الشرط الثاني الرضا الشرط الثاني الرضا وهذا ما اتى تفصيله في جواب الشيخ رحمه الله تعالى فالشرط الاول الاذن الشرط الثاني الرضا الشرط الثالث كون المشفوع فيه اهلا للاجر للشفاعه كون المشفوع فيه اهلا للشفاء يبقى الاذن والرضا بعض العلماء بيعتبرهم ايه شرط واحد ما هو اذا رضي الله عن شافع اذن له في ذلك بعضهم يعتبرها اثنين زي الشيخ حفص حكميونه الاذن شيء وأنه يرضى عن الشافع شيء اخر فالله يأذن ثم يرضى لبعض الشافعين ثم بعد ذلك لا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل وهم أهل الشفاعة وهم أهل التوحيد أما الكفار فلا شفاعة له هذه العبارة التي قلتها هي مجمل الكلام في مسألة الشفاعة ونذكر شيئا من التفصيل من كلام الشيخ حكمي رحمه الله تعالى قال قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة علمت ما هي القيود ما هي ها؟ شروط الشفاعة شروط الشفاعة التي هي بإجمال ها هل من ها أي نعم بالفعل هذه القيود التي أشار إليها أو هذه الشروط التي أشار إليها المصنف بقوله قيود قال بقيود ثقيلة وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء ودي عبارة فيها معنى قوي جدا وعظيم جدا لابد أيضا أن يعلم وهو أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى لا يملك أحد يوم القيامة ذلك إلا هو أما في الدنيا قد يعتدي الناس على الكبراء والملوك بطلب الشفاعة قد يعتدي الناس على الأمراء والملوك بطلب الشفاعة. وقد يدعي بعضهم أن له هذا الحق ونحو ذلك أما يوم القيامة فليس لأحد هذا الحق قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا لا يجرؤ مخلوق يوم الخيامة أن يتقدم بالشفاعة إلا بعد الإذن من الله تعالى بالقيود التي ذكرناها إذن فالشفاعة ملك لله لا يجرؤ مخلوق ولا يقدر على أن يستعمل الشفاعة إلا بالقيود التي تقدمت فهذا يدل على أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى على تفصيل ما ياتي. فأما متى تكون متى تكون الشفاعة قال فأخبارنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه لا تكون إلا بإذنه يعني ليس كشفاعات الدنيا أهل الدنيا ربما يدخل بعضهم على بعض ويطلب بعضهم من بعض الشفاعة في أي وقت في أي وقت لا لا تكون الشفاعة من الشافعين يوم القيامه إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى وهل والايه فيها دليل على أن هناك غير الأنبياء يشفع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وفيه دليل على أن الملائكة يشفعون ويشفعون لأهل الإيمان طبعا وهذا معنى من المعاني كما سبق في الكلام عن الإيمان بالملائكة مسلك إيماني يأخذك إلى حب الملائكة وموالاه الملائكة لأنهم يوالونك ويحبونك ويشفعون لك انظر يوم القيامة عندما يأتي أو تأتي الملائكة الذين لم يجترفوا ذنبا ولم يكن منهم إلا الطاعة يشفعون لك فهذا أمر عظيم وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذاً فهذا كله يدل على أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى. ولا تكون إلا عندما يأذن الله سبحانه وتعالى. قال وأما ممن تكون ممن تكون أي أحد ياتي هكذا وأشفع لا كما هو في الدنيا ربما. يشفع الصالح والطالح لا الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى أي لا تكون إلا ممن ارتضاه الله سبحانه وتعالى اذا لا بد من الرضا عن, عن الشافع والمأذون له في الشفاعة ولذلك ليست كشفاعة الدنيا الناس يهجمون على الكبراء والملوك بشفاعاتهم سواء كانوا اهلا لان يكونوا شفعاء أو لا أي نعم قال وأما من من تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا ايضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار في الدنيا المشهور في أغلب الشفاعات بين الناس أن الشفعاء يكونون من أهل المال والسلطان ونحن ذلك بغض النظر عن كونهم أهل طاعه أهل صلاة لا أما في الآخرة فلا يشفع إلا أهل الطاعات والخيرات لن يأتي إنسان يوم القيامة يقول أنا كنت ملك في الدنيا أنا أول من يتقدم مثلا لهذه مثلا لا لا لا قد يكون في الدنيا إنسان لم لا يأبه به الناس ولا يبالون به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذو امرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي هذا هو الميزان يوم القيامه يقدم الأولى في الشفاعة فالأولى ولذلك أول من يشفع هو أول الناس فضلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب لأن في الدنيا كما ذكرنا من قبل قد يشفعون بالباطل قد يشفعون بالباطل لا الشفاعة يوم القيامة إلا لا تكون إلا في حق وبالحق أين وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده فهذا الذي أمره الله أو أذن له الله سبحانه وتعالى بأن يشفع لابد أن يكون اهلا لذلك وأما لمن تكون لمن تكون هنا يعنى بها من المشفوع فيه قالوا أما لمن تكون قال فاخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى يعني لو أذن الله تعالى لو افترضنا يعني هذا لا يكون طبعا لكن لو افترضنا مثلا جدلا إنه أذن وإنه رضي عن الشافع لا يكون المشفوع فيه ابدا كافر مثلا ليس اهلا للشفاعة لا لا يصلح هذا بد أن يكون المشفوع فيه اهلا للشفاعة وأهل الشفاعة هم أهل التوحيد على كل احوالهم كما في أنواع الشفاعة قال وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم فقال تعالى مال الظالمين من حميم ولا شفيء ولا شفيء يطاع وقال تعالى فما لنا من شافعين أي أخبرا عن حال الكافرين والعيظ لهم يعذبون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يوم خيامهم يعذبون والعيظ بالله من ندمهم أنهم يندمون الناس اللي كنا بنسخر منهم أهل الإيمان أهل التوحيد كنا بنسخر منهم في الدنيا يجدون لأن لهم شفعاء يرفعون عنهم ما هم فيه أما هم والعياذ بالله أهل النار لا يجدون لهم شفعاء نعوذ بالله من ذلك قال وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين على افتراض يعني أن هذا سيكون وإلا لن تكون لهم شفاعة لأن الله نفاه عنهم فان كان هذا فرضا فلن تنفعهم هذه الشفاعه وعلى معنى اخر يشتمل يعني التنبيه على الشفاعه الباطلة في الدنيا الباطلة في الدنيا طلبهم في الدنيا الشفاعه من بعض المخلوقين بالباطل كطلب يعني ولا يذم الصوفيه وأرباب الصوفية للشفاعة من الأموات ومن القبور ومن يعني من يدعون أنهم يملكون الشفاعة أو طلب الرافضه الشيعة الشفاعة من الأئمة الإثن عشر ونحو ذلك نعوذ بالله من هذا الضلال وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه اوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها أي لم يسبق علمه بها صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة اولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفعت قال ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاه من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة يعني أن هذا يكون على أيضا حد محدود يحده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة في كل مرة فياتي في كل مرة يشفع في طائفة من أهل التوحيد قال ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعه وقال له ابو هريره رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقه بمناسبه كذلك سؤال ابي هريره رضي الله عنه من احق الناس بشفاعتك ينبغي على المسلم كذلك ان يتعرف على اسباب الشفاعه اي الاسباب الجالبه للشفاعه عموما سواء شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او شفاعه غيره ولذلك الانسان يحتاج في يوم القيامه الى الشفاعه كما ذكرنا وأعظم هذه الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ففي عبارة مجزأ من أعظم أسباب الشفاعة أي الجالبة الشفاعة لك يوم القيامة تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد أي تنقية التوحيد من الشوائب التي تشوبه ولو كانت من المكروهات التي تؤثر على التوحيد بشائبة من الشوائب. ويدل على ذلك حديث ها اللي هو لا اي نعم جزاك الله خيرا حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وذلك لأنهم حققوا التوحيد حققوا التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع فيقال له هذه أمتك سبعون ألف فيدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بلا حساب ولا عذاب أيضا من أسباب يعني حصول الشفاعه كثرت قراءة القرآن كثرت قراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامه شفيعا لأصحابه أيضا من أسباب ذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الأذان قال ثم سلوا الله لي الوسيلة صلوا علي وكذا إلى آخر الحديث ثم قال فمن قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة ومن ذلك أيضا كثرة المصلين عليك في جنازتك بعد موتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أربعون مسلما إلا شفعوا, فيه أو شفعوا له يوم القيامة عند الله عز وجل أيضا من الأسباب سكن المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن المدينة والموت فيها فإن الإنسان إذا سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها فمات فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في السؤال التالي قال كم أنواع الشفع وما أعظمها يعني أعظم أنواع الشفع قال أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق الجمهم العرق بعدما دنت الشمس من الرؤوس التمسوا الشفاعه في ان يفصل الله بينهم فياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي الى ان ينتهوا الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما حديث الشفاعة أو كل حديث الشفاعة تقريبا فيها ذكر هذا الموقف أو هذا النوع من الشفاعة الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا ليتنزل الملك سبحانه وتعالى ليقضي بين الناس ده نوع من أنواع الشفاعة وده أعظم نوع من أنواع الشفاعة وهذا لا تنكره فرق الضلال يعني وقد انكر يعني بعض فرق الضلال كالخوارج وبعض المعتزله انكروا او اكثر المعتزله تقريبا انكروا الشفاعه او نوعا من انواع الشفاعه هذه التي سياتي ذكرها ننوه عليه عند الوصول اليه إن شاء الله تعالى فهذا النوع الأول تقر به طوائف الأمة كلها الثانية النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته أول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من أنواع الشفاعة وهو أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة لا تفتح قبل ذلك يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع أيضا من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد كما هو النوع الأول النوع الثالث قال الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها الشفاعه في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها ما دخلوش النار لكن أمر بهم أن يأخذوا إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من ربه ألا يدخلهم النار وهذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم مشترك بينه وبين غيره نحن لسه في الطحوية من قريب خالص نكلم الشفاعة ها هذا النوع أي نعم هذا النوع من الشفاعات المشتركة يعني يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصالحون في هذا النوع أي نعم النوع الرابع في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبطون كما تنبت الحبة في حميل السيل حميل السيل إن عادة السيل بيأتي من مرتفع فبعض الأماكن في المرتفع السيل لما يأتي يحمل معاه أشياء كثيرة فترك هذه الأشياء عند أول ما يقابلها ترسو عليه بعض البذور ونحو ذلك فسبحان الله تنبت الحبة في حميل السيل اللي هو الجبل تلاقي في الحبة طلع كذا منظرها غريب جدا في الجبل كذلك الناس في هذا المشهد ينبطون كما تنبط الحبه في حميل السيل وهذا النوع مشترك ولا خاص مشترك يعني هناك من يشفع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا النوع هو الذي أنكرته الخوارج والمعتزلة فنفوا أن يخرج من النار من دخلها وقالوا أن من يدخل النار لا يخرج منها واستدلوا طبعا بالأدلة التي في حق الكفار من الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها أن من دخل النار يكون خالدا فيه أبدا وهذه الآيات كلها في من دخل النار من الكفار ويدل على خلاف ما ذهب إليه الأدلة الأخرى من الأدلة القرآن والسنة وليس طبعا الكتاب محل تفصيل لكن احنا في جملة نقول أن الأحاديث التي بين أيدينا تدل في الشفاء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء وفيها أنه يقول فيحد الله لي حدا فاخرجهم من النار ثم أعود يحد لي حدا آخر فأخرجهم من النار ثم يأتي هؤلاء ويقولوا لا هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني النوع الخامس ده رفع درجات أقوام من أهل الجنة نزدخر الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجاته طيب دي خاصة ولا مشتركة مشتركة أيضا يعني هناك من يشفع هذا النوع بهذا النوع الأنبياء والملائكة وغيره قال ولكنه هو المقدم صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه الثالثه والرابعه كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ده بيقول هذه الثلاث السابقه اللي هي الرابعه واللي الثالثه واللي هي عليها الكلام دلوقتي يعني من أول الثالثه الرابعه والخامسه الثلاثه دول مشتركين الثالثه والرابعه والخامسه قال وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الانبياء والملائكه والاولياء والافراد يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار اقواما بدون شفاعه لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنه بعد ما تنتهي كل الشفاعات من بقي من من بقي من اهل التوحيد في النار يخرجهم الله برحمته يخرجهم الله برحمته السادس الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره حديث مسلم المعروف وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي طالب وما كان منه وما كان منه من خير للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل تنفع أبا طالب يوم القيامة أو كلمة نحوها قال أشفع له عند ربي فيخفف عنه العذاب فيوضع في ضحضاح من نار تغلي منهما دماغه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نسأل الله العفو العفو العفو أخف إنسان بيتعذب في النار أبو طالب أخف إنسان في النار بيتعذب يلبس خفين من النار وليه ذو الله. لابس خفين في النار هو النار داء العزب هو النار وهو لابس خفين ده أقف في درجة عزب نسأل الله نعرف ونعرف قال وغيره يعني كالأحاديث الأخرى مثل ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وعزتك ويبقى في الجنة فضل, فضل عن من دخلها في فضل عن من دخلها أي يبقى في الجنة مكان يبقى في الجنة مكان عن من دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة سبحان الله ودي مسألة أخرى يأتي الكلام عليها في الجنة والنار وهي مسألة المكان الذي كان قد أعده لأهل النار لو كانوا آمنوا فيارثه أهل الإيمان يارثه أهل الإيمان أين قال وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة فخلاصة القول أن الكلام في الشفاعة أنها مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة وأنه هناك من ضل من الناس في هذا الأمر فهناك فريقان ضلوا في مسألة الشفاعة فريق قد غلا وفريق قد فرط أما الذين غلوا في نفي الشفاعة فهم الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة في عصاه أهل التوحيد وأما الذين فرطوا فهم الذين ولياذ بالله غلوا في كذلك اثبات الشفاعه حتى اثبتوها للأموات الاموات وأصحاب القبور والاصنام والأشجار ولياذ بالله والائمه ونحو ذلك كما هو حال الشيعة الرافضه وحال طائف من الصوفيه وحجتهم في ذلك حجة المشركين قديما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا والعياذ بالله أما أهل السنة والجماعة فهم أسعد الناس دائما في كل خلاف لأنهم أهل الوسطية فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء فهم الذين اثبتوا الشفاعة وفق ما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما تقدم نسأل الله تعالى أن يشفع فينا وإياكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها قول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.